شبكة ومنتديات الشيخ سعود ا ل شريف تقدم لكم. والياعباد ي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنه والغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من. قبل أي يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون و ا ت ب ع و ا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم و ا ت ب ع و ا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم قبل أي يأتيكم العذاب بغضته وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين. أو تقول لو أن الله هداي ل ك ن ت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرّة فكون من المحسنين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 والذين َّ كفروا ََ بآيات َِ الله ِ أولئك ِ هم الخاسرون ُِ قل ُْ أ َ ف َ غ َ ي ْ ر َ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِدُ ولقد َََ أ و ح ي َ إليك ََ وإلى َِ الذين َ من ِ قبلك ََ لئن أشركت َ لا يحبط ََ عملك لئن أشركت لا يحبط عملك و ل َ تكون من الخاسرين بل الله فعبد َُ وكم َُ من الشاكرين